كلا كلا إنها لظا لزاعة للشواذ تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائمين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 والذين هم لفروجهم حَافِظُونَ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 فما لَلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِ إِنْ مِنْهُمْ أَيُدْخَلَ جَنَّةً نَعِيمٌ كَلَّا كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْمَلُونَ